إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير.